وَضَرِبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انْزَلَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, به نبات الأرض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَنثُرُهُ الرِّيَاحُ وكان الله على كل شيء مقتدرا